موقع الشيخ ناصر القطامي يقدم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ان خلقنا الانسان من نقطه امشاج نبتا نبت فجعلناه سميعا بصيرا إِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِنَّهُ مَا شَاكِرٌ وَإِنَّهُ كَفُورٌ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا إِنَّ الْأَثَرَا يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا اينَ يَشْرَبُ بِها عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا يُنْفِقُونَ مِنَ النَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا మనకు జీలా హీ రూరి దొంగిమ రూరి దొంగి కౌల శుకుఫూ రీ మూసరి وَطَاهَرَهُمُ اللهُ شَرَفَ ذَلِكَ الْمَيْنِ وَلَقَاهُم نَظْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لا شمس ولا زنهرا ودانيهن عليهن ظلالها وذل من قطوفها تذليلا ويطاف عليهن بانيه فيضه واكوا اكوين كانت قوارير قوارير من خضه قدروها تقدير ويسقون فيها كاسا كان مزاجها ذا ناسل سبيل ويطوف عليهم انتان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لؤن ام منثورا واذا رايت ثم رايت نعما وملكا كبيرا ومسياب سندس خطر واستبرط وحلوا أثاورا في الظلم وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سيكون مشكورا اننا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا فاصدر حكم ربك ولا تطع منهم اثما او كفورا واذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا يَحْبُونَ الْعَاجِلًا وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُ يَوْمًا ثَقِيلًا نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَكُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَكُمْ تَبدِيلًا إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن وما تشاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إلا الله كان عليما حكيم يدخل من يشاء في رحمته يدخل من يشاء في رحمته والضالين أعد لهم عذابًا أليمًا